فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُمُونِي الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صادرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين